طيفك على بالي وفكرت تلتقيك شلون لقيت البعد فارقنا وبيني وبينك الأميال دعت الله يجمعنا ونفرح باللقا والدون دعت الله يصابرني إلى لقى يا خوي الباق طيفك على بالي وفكرت تلتقيك شلون لقيت البعد فارقنا وبيني وبينك الأميال متى جاي جننا ونفرح باللقا ودون دعيت الله يصاب بالنيلا يا خوي الب أنا باقي على خبرك ولكن لو تشوف شلون غدا قلبي بعد, بعد بعدك غريب طاح في غربال ألا يا حزن حزن اللي بعد خله غدا مغبون بعد ما كان له صاحب قافل دم بلأي أوصان تعجل يا بعد حالي تعجل واسبقي المكنون وسط عيني تجمع دم على ويهدي دارت قل شلل أنا برضه ولو ساعات سامرنى وثم تسرن ولكنني بعد ساعة بي منك تعيد الحال أنا برضه ولو ساعات ساعات سامرنى سامرنى وثم تسرن وثم تسرون ولكني بعد ساعة ترى صدري على بعدك كثر ساعة يجيب جنون لذلك ارحم قلب يصيب بعدك بزلزال كتبت نحت من راسي وارسلت جراب الكون يدور شخص يستاهل رسا عندك بلا يجد وانا باقي على خبرك Kolakin lo,